119. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 110. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 111. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 111. ليخرجكم من الظلمات إلى النور 112. وإن الله بكم لرؤوف رحيم 113. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث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 119. بشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 110. يوم يقول المنافقون والمنافقات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 قالوا بنا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور 111. لَا لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 112. ألم يأنل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.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 117. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 118. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 119. للذين آمنوا بالله ورسلهم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 111. فيه بأس شديد ومنافع للناس 112. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 113. إن الله قوي عزيز 114. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم 115. وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب